بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يعن صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا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 فَهَبْ لِي مِن لَّدُن كَوَلِيَّ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبّ رَضِيَّ يَا زَكَرِيَّ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إسْمُهُ يَحِيَّ لَمْ نَجَّعْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيَّ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 قال رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى اليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه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 فأ جاء أهل المخاض إلى جذع نخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني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 قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت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 يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سميا يا ابتي لا تعبد الشيطان إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عذاب من الرحمن. أي يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك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 وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا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 الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ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 innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan 'aliyan ulai'ika ulai'ikal ladina an'ama Allahu min ومن ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا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 İlla مَنْ taba وَآمَنَ aman ve amil salih, fəunaik yeduxulun cennete, ve la yuzlemun şeya, cenneti adenin ilte نahu كان وعدهم مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرته وعشياء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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْذُوذِينَ ثُمَّ ما لنا نزعل من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنا نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إل كحتم مما قضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثافا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا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 خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أنما نو وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمان عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا تخذوا من دون الله أرهاة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة ألم ترى أن أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزَّ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ نما نعد لهم عدا، يوَمَ نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا فَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في